ولا آمين وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُو نَخْلُ فَنِّي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لميقاتنا وكلمه ربه طال قال ربي أرني ينظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه بل اجعله وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الراعي الإلكتروني حفيد البخاري